من لي مذكر لذنوبهم الماضيات فاك صدري واصبحت دنياي ما تسوى ريالي يلا انك تغذر الزلات لي قبل الممات جيت لك يا ربي تايب وانتهى العالم بحالي أعترف لك ما الخطى ربي إله الكائنات واسئلك لجى الوداء وصرتي في قبري لحالي on <laughs> him. <laughs> اسباح اسمي ذكريات والمرأة لبسة حزاد الثوب وتعد الليالي ما بقالي غير ما قدمتي وطمع بالنجاة ما بقالي غير دعوة مستجابة من عيالي اسألك يا راعي الجزلات يا الله الثبات واسألك لجان كيلو من كارت هون سؤالي واسألك يوم الجمع من عقبي مصر نشتات ببيع فوكلة اسك واجعل الجنه مالي ربنا مالك مزيل ولا شبين بالصفات لا, لا اله الا اله الكون يا ربي ذل الجلالي اللي مذكر الذنوب من الماضيات فاك صدري واصبح دنياي ما تسوى ريالي يلا نفتقد الزلت لي قبل الممات جيت لك يا ربي تايب وانت العالم بها